ن ع ل دريت ب أ ن ن ا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا ح ب ي ب ة غيرك ابنك من يحوط حياضك من يموت ل أ ج ل ك من يطير لموته كل خب مشرك شوقه كالحميم المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سحله كي يضمد جرحك هجروا ب ث ر ا بلدانهم ط و ر د و ا بشبابهم مزقت أ ج س ا د ه م كل ذا من أ ج ل ك 何時に何時に何時に何時に何